ولقد إذ إنهم بكتاب فصلناه على عِلِّ على عِلِّ منه دو ورحمة لقوم يؤمنون هلا ظهون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قبل قد لا ترسل ربنا بالحق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 قسّم السّماوات والأرض في ستة أيام، ثمّ استوى على العرش يغش الليل النهار يقلده حتى سوّى الشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وَهُوَالَّذِي غُسِلُ الرِّيَاحُ سَعَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْكُلِ الثَّمَرَاتِ